En we <humana> En de وَإِذْ قتلتم نفسا سُمًّا فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقل لفضيله ببعضها More calling Only man. اللهم <تصفيق> Oh, I'm I <laughs> over is dat? إذ تبرأ الذين اكتبعوا من الذين اتبعوا وراءه العذاب وتقطعت بذم الأسباب وقال We gaan beginnen met de afspraken van de kerk Oh. no إليه تحشرون ومن الناس من يجبوكم قوم الله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثنان حسبه جهنم ولا Sterker <Sess> u, de What a... وتتق <تصفيق> الله وتتق <تصفيق> الله 117. وللمطلقات بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين أَلَمْ تر الَّذِينَ الذين مِنْ من وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحِيمُوا in Waarom? Oh, يا كوسي السماء Waarom? <Sess> <Sess> <Sess> What? Wow. الذين ياكلون وأحل الله Oh, right. an